بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا وعدوا وعدكم أولياء تلقون إليه بالماودة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم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 Wahai yang berbuat dari kamu, fadzal selayaknya jalan. Ia yang berbuat dari kamu, mereka akan menjadi musuh kamu. Dan mereka akan mengulurkan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 ومن يتول فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً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 يا أيها الذين آمنوا إذا جاء أقوم المؤمنات مهاجراتا فامتحلوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علنتهن مؤمنات فلا ترجعن إلى الكفار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 ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهنا ولا يأتينا ببهتان يفترنه بين أيديهن بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعه